و إ ذ ا السماء فرجت و إ ذ ا الجبال نسفت و إ ذ ا الرسل أ ؤ ق ت ت ل أ ي يوم اجلت ليوم الفصل وما أ د ر ا ك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين أ ل م نهلك ا ل أ و ل ي ن ثم نتبعهم ا ل آ خ ر ي ن كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين أ ل م نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إ ل ى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين أ ل م نجعل ا ل أ ر ض كفاه احياء أ و أ م و ا ت ا وجعلنا فيها رواسي شامخات واسقيناكم, وأسقيناكم ماء فراتا ويل يومئذ للمكذبين انطلقوا إ ل ى ما كنتم به تكذبون انطلقوا إ ل ى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إ ن ه ا ترمي بشرر كالقصر ك أ ن ه ج م ا ل ة صفر ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم و ا ل أ و ل ي ن ف إ ن كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ للمكذبين إ ن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إ ن ا كذلك نجزي المحسنين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 لفضيله الدكتور محمد راتب ن ا ب ل س